وترى الملائكة تحاف بين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وفي الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنجيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير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 يا اخوز وجادلوا بالباطل ليدسوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار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 دنا وسحت كل شكر واحمنا وعم من فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم